الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه هي الحلقة الرابعة عشرة من حلقات أحكام من القرآن نكمل فيها ما سبق من ذكر ما يشمله قوله تعالى ويقيمنا الصلاة وكرنا فيما سبق أن معطامة الصلاة أن يطمئن العسان في أركانها وأن يقيمها جماعة في المساجد إذا كان رجلا لأن الجماعة لا تجب على النساء وإنما تجب على الرجال فنقول الآن إن ثلاثة جماعة لا تجب على النساء وإنما تجب على الرجال لأنهم هم المخاطبون بالاجتماع إليها أما المرأة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دوتهن خير لهم ولكنها مأمورة أي المرأة بأن تحضر صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نخرج إليها النساء حتى الحيرة ودواءات حتى الحيرة ودواءات الخدور إلا أنه أمر الحيرة أن يعتزل المصلى لأن مصلى العيد مسجد تثبت له أحكام المسجد كلها ومن إقامة الصلاة المحافظة عليها في أوقاتها بل هذا من أهم إقامتها. وأوقات الصلوات معروفة والحمد لله خمسة فالفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والظهر من زوال الشمس أي ميلها إلى الغروب أي إلى جهة المغرب حتى يصل ظل كل شيء مثله بعد فيئ الزوال والعصر من ذلك الوقت أي من صيرورة ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس هذا وقت الاختيار والضرورة الى غروب الشمس اما المغرب فوقتها من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر والعشاء من مغيب الشفق الاحمر الى نصف الليل طموع الفجر الى طموع الشمس يمكن ادراكه بالمشاهدة وزوال الشمس إذا أن يصيب ظل كل شيء مثله يمكن أن يعرف بأن يضع عصى أو نحنه قائما في الشمس وينظر إلى ظله فماذا دام الظل ينقص فالشمس لم تزل فإذا بدأ الظل يزيد ولو يسيرا جدا فقد زالت في الشمس وحينئذ أضبط مكان الزيادة فإذا صار من مكان الزيادة إلى منتهى ظله طوله فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر أما انتهاء وقت العصر فهو معلوم بالمشاهدة وهو اصفرار الشمس أي أن تكون الشمس صفاء ومن اصفرار الشمس إلى غروب أيضا معلوم بالمشاهدة أما المغرب فوقتها من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر وهو معلوم بالمشاهدة أيضاً وتقريبه في الساعة ما بين الساعة ما بين ساعة وربع أو سبعة عشر دقيقة من الغروب إلى ساعة ونصف أو ساعة واثنين وثلاثين دقيقة بعد الغروب لأن طول مدة وقت المغرب تختلف يختلف باختلاف الفصول ومن بعد ذلك يدخل وقت الأشام مباشرة إلى نصف الليل. وبيان ذلك أن تنصف ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر فما, فما كان نصف هو النصف فهو منتهى وقت صلاة العشاء فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا إلا لعذر يبيح الجمع فيجوز أن يؤخر الصلاة الأولى التي تجمع لما بعدها إلى دخول وقت الثانية لأن السبب المبيح للجمع يجعل وقت الصلاتين وقتا واحدا فمن أخر الصلاة عن وقتها وصلاها بعد الوقت بدون عذر شرعي فإن صلاته مرفورة لا تقبل لقول الله تعالى تلك حدود الله من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وفئات اخرى ومن يتعدى حدود الله, الله فاولائكم الظالمين الظالمين لا يقبل مثل عمل لانه ظلم والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين ويؤيد ذلك اي يؤيد القول بان صلاتها بعد, بعد وقتها لا تصح بدون عذر يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه عمرنا فهو رد ومن المعلوم أن من أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فقد عمل عملا ليس عليه عمر الله ورسوله فيكون مردودا قيرا مقبول ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصلاة حيث نص الله عز وجل على إقامتها بخصوصها. ومن المعلوم أن النص على شيء بخصوصه يدل على عناة كاملة به وعلى مرتبة عالية له ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإنفاق مما رزق الله عز وجل بقوله تعالى ومما رزقناهم من ثقون والإنفاق من المال ينقسم إلى واجب وإلى مستحب وأوجب الواجبات الزكاة التي فرضها الله عز وجل على العداد فمن قام بها وأداها فإنه يدخل في هذه الآية الكريمة أول من يدخل ويدخل في الإنفاق أيضا الإنفاق على من يجب الإنفاق عليه من زوجة وقريب ومن لوك وإنني بهذه المناسبة أحذر بعض الناس الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله فيظنون أن ذلك خير لهم وأن ذلك تنمية لأموالهم فإن هذا ليس خيرا لهم بل هو شر لهم فما قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله مراد السماوات والأرض والله بما تمنون خبير يحذروا هؤلاء البخلاء من أن يمنعوا الزكاة أحذّرهم من أن يمنعوا الإنفاق على زوجاتهم أحذّرهم من أن يمنعوا الإنفاق على من أوجب الله عليهم الإنفاق عليهم أحذّرهم من أن يمنعوا ما أوجب الله عليهم بذله من المال من إطعام جائع أو كسوة عار أو غير ذلك مما ذكره العلم وجوب الإنفاق فيه وليعلم الإنسان أن كل نفقة ينفقها يتغيبها وجه الله فإن الله تعالى يثيبها عليها ويعجبه عليها ولا تزيد ماله إلا نماء وبركة كما جاء في الحديث الصحيح ما نقصت صدقة من مال وما جال الله عبدا بعفو إلا عزة ثم قال الله عز وجل أولئك على هده من ربهم وأولئك هم مفلحون من فوائد هذه الآية أن هؤلاء المتقين المتصفين بهذه الصفات على هدى من الله وعلى بصيرة وعلى برهان وأنما آلهم الفلاح وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهور وهذا راية كل إنسان فمن زحزها من نار ودخل جنة فقفتها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين السعداء في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.